قَوْ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَنَادِعُ وَمِنْ دُونِهِ إلَّا هَلْ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَ.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 وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ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 إن ترني أنا أقل منك ما لو ولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل ويرسل عليها حسبانا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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا الذين زعمتم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 واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقب فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما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 فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تؤيل ما لم تستطع عليه صبرا.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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر